يا نساء انبي لستنك احد من النساء إنِ التاتَّقَتَُّ فَلَا تَفضَنَ بِقَوول فَيَطُعََّذ فِي قَْبِهِ مَرع وَكُلنَّ قَول مرُوفَ إتَّقَْثُ نَفَر تَفطَََّدِقول فَيَقُعََّذ فِي قَلد